لآل موسوعه النابلسي ر ا ل للعلوم ا ل ا س ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م you、mm -hmm. ارحامي كيف يشاء اسماء ب الله ت وابتغاء أ ي الحسنى تأويله you、mm -hmm. No.、Oh. وأولئك ه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ذ ب و َ أ ُ خ ْ ر َ ى ك َ الهدى ف ِ ر َ ة ٌ يَرَوْنَا ْ ر َ ك ه دعويه غير َ ربحيه ذات مضمون ا ج ت َ ا ع ي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 ذلك متاه ا ل ح ي ا ة الدنيا ر ب ه م جنات, جنات تجري و ت ح ت ه ا ا ل أ ن ه ا خ ا ل د ي للعلوم الاسلاميه って。<音楽>